وَنُطِّنَّا آتَيْنَاهُ ثُكْمًا وَعِنْدًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ يَسِ التِّي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَاءَ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 وَنَصَرْنَا هُوَ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانَ قَوْمًا سَوْءًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ابْدِيحْ مَا نِفْ الْحَظِّ ابْن فَشَ يهي غنم قوم وكنا لحكمهم شاهدين ففنننا على ما وكلنا اتينا حكمه وعما وسخرنا ماعدا ود الجبال يسبح لنا وَقَُّ فَعِ وَلَََّاهُ قََّتَ لَوتِ لَكُم للتُحطِلَكُم مِن ذَأتِكُمْ فَهَل أَن تُم وَإِنْ تُلَيْمَنَا نَرْوِ حَاقَّةً تَسْتَغِيرِي بِأَمْرِهِ إِذًا ٱلْأَرْضُ ٱلَّتِى بَارَسْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ